وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب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 يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله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 وَإِنَّ اللَّهَ الله لمع المحسنين 120. بسم الله الرحمن الرحيم 121. ألف غلبت الروم ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 117. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 118. أولم يتفكروا في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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوه وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ويوم تقوم السَّاعَةُ يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 112. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 113. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون مِنَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها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 لان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون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 فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 124. لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 هنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصَّلَاةَ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا وإذا أذقنا الناس فَرِحُوا فرحوا بها وإن تُصِبْهُمْ تصبهم بِمَا بما قدمت أيديهم إِذَا هُمْ هم يقنطون 110. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 119. يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 119. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 110. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل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 فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم 110. قدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 اولئك لهم عذاب مهيد واذا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأم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 وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم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 جهادك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي.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 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عزم الْأُمُورِ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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظرهم إلى عذاب غليظ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 ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من باطل وأن الله هو العلي الكبير 127. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور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 إِنَّ وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاةُ الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قَعِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ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 لَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 ثم ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الأرض انا لفي خلق جديد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 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 125. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 يخرج منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي قلتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن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 111. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 112. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين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 124. فتفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإدراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 119. فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا وَإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إِلَّا غرورا وَإِذْ قال الطائفة منهم يا أَهْلَ يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 117. وما سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 118. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا يَنْفَعُكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ من اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً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 اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أَهْلِ الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وَتَأْسِرُونَ فريقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنْ 119. إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِنَّ ان كن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العلي العظيم